اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير وخير النجا